يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عدل منكم كُم او اخران من غيركم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله يُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنَّ رَبَّتُكُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَفْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ وَلَا نَفْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّمَا إِلَى اللَّهِ مِنَ اسْتَحَقَّ قَائِمٌ فَأَخَّرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا فَأَخَّرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيُقْضِي مَان فَيَقْتِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتِنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَبْنَا وَمَا اعْتَبْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى تُومِئُ بِالشَّهَادَةِ على وَجْهِهَا أَوْ يَخافُوا أَوْ يَخافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي القوم